عدنا لكي نمضي لقد عفنا الذي كنا كرمنا الواقع المخزي أنفسنا أننا عشنا تواعدنا لكي نمضي لقد عفنا الذي كنا كرمنا الواقع المخزي أنفسنا أننا عشنا على الحرمان نمضه بلا حول ويطحننا على ذكرك حد السيف تغشنا فتذبحنا.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 مغيب الشمس يا أمي بجانب تلنا الأفضل انا وعد أصحابي هناك الموعد الأكبر مغيب الشمس يا أمي متى ليل السرا يولد سأل قا جمع أصحابي رفاقك فحين المجاهد مغيب الشمس يا أمي متى ليل السرا يولد سأل جمع أصحابي رفاقك فحين المجاهد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 ونحن اليوم غير الأمس ما كنا فما عادت رؤى الكلمات والأقوال تقنعنا تواعدنا ونحن اليوم غير الأمس ما كنا فما عادت رؤى الكلمات والأقوال تقنعنا سنمضي نحو رحلتنا خيول الروع تسبقنا وصوت رفاقنا يحدث نفني اليوم او نفنا غيب الشمس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 مَقَتًا مَقالاتٍ عَلى أَسْطُرٍ أنا وَعَدتُ أَصْحابي سَنُلْقي الطِّر سَوْدَ الدَّفْتَر ونَكْتُبُ حُلْمَ قَرْيَتِنَا بِحِبْرٍ لَوْنُهُ أَحْمَر وَوَهْجِ النَّارِ مضرمة وحد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 ننل <سؤال> الاسعار <سؤال> ونكتب الف ملحمه بسيف قاطع ابتر فليس اليوم من اللغة تسود زماننا الاسعاص والصمصامتر ثارا وعصف الموت وعصف الموت ان زمجر وعصف الموت إن زمجر وعصف الموت إن زمجر وعصف الموت إن زمجر وعصف الموت إن زمجر وعصف الموت إن زمجر وعصف الموت We're all